ادلة القواعد الاصوليه من السنه النبويه ما زلنا في باب الاجتهاد والتقليد قاعده يجوز للمفتي أن يجيب باكثر مما سئل يجوز للمفتي أن يجيب باكثر مما سئل حقا في البلاغه بلاغيون يسمون ذلك ايش جواب الحكيم تفضل يا كريم يجوز للمفتي ان يجيب باكثر مما سئل يسمون ذلك جواب الحكيم يسمون ذلك هو الغنيه ان هو يرى السائل يعني يجهل شيئا يسيرا فهو لجهلي لما هو أشق إيش أكثر فيعطيه باليسير ويعطيه أيضا الأشق يزيد له يزيد له في ذلك حتى يعني آه نعم آه الأدلة على هذه القاعدة لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السرويلات ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس هذا الحديث حديث عمر سئل في ابن مسلم ما ما يلبس المحر المحرم بس فانسلم قال له لا كانه يقول الذي البسه موحكم كثر فانا ساتيك بامور اخرى وابين لك فيها المحظورات التي تتجنبها وبعد ذلك يباح لك الجميع قال لا يلبس القميص ولا العماء ولا السراويلات الى اخر هذا وعندنا تتكلم عن سوى ما الزعفران والورس وأيضاً في حديث الأظهر من هذا هو أن حديث أبي هرايرا في السنن بأنهم جاءوا لهم السلام قالوا يا رسول الله إننا نركب البحر معنا الماء إذا عطشنا شربنا بهذا الماء أفنا توضعوا بماء البحر يعني لو توضعنا بهذا الماء عطشنا ونحن في عوازل الماء أفنا توضعوا بماء البحر النبي صلى الله عليه وسلم ورد جاهلهم بصحة الوضوء بماء البحر وطهورية ماء البحر فأعطاهم ماذا وأعطاهم الإيش الأحواج بها الآن لأنهم لو جاعوا ورزقهم الله بالسمك ياكلونه ولا ما, يأكلون ما, ما يعلم فقال لهم سنه هو الطهور ماؤه زيادة على ذلك اقول لكم الحل الميتات هو الطهور ماؤه الحل الميتات لذلك اكلوا العنبر الذي خرج لهم كانوا ياكلون كما قال عثمان وغيره لما كانوا في في هذه السريه ياخذون النوى النوى, النوى هذه لا تؤكل طبعا النوى تؤكل النوى كانوا يمصونها في, في الظهر يمص مصه وفي العصر يمص مص هذا طعام الصحابه سبحان ربي العظيم والتمر بعد ما وزعت ما بقي منهم الا النوى للمصي لا للاكل الله اكبر لذلك الله العليم لكم بعدك الدنيا فرزقهم الله حظا وافرا من الطعام اخرج لهم من من البحر ايش عنبرا صحيح فيعني كانه كانوا يسيرون مسيره في عظام واكلوا منه شهرا كاملا يعني العين البفقت يا اغرفون الودك فكانوا يأكلون أكلاً طيباً من ذلك لو لم يعلموا بأنه السلام قال الحل ميتاته الحل ميتاته ما أكله و و وتحرج بعض الصحابة بعض الصحابة في, في القصة تحرج أن يأكل منه حتى ها؟ نعم تحرج أن يأكل منه حتى بيّنوا له أن هذا من الحل لما ذكروا النبي السلام ذلك بيّن له أنه حلال فهذا نقول هذا الجواب الحكيم وهذا من, من, من, من, من اللطائف ومن محاسن المفتي لأنه يكون عنده سعة العلم فيرى ما يحتاج المرة فيسيد عليه في الإجابة هذا ما الكرم أيضا هذا من باب الكرم لأن الجود بالعلم أعظم بكثير من الجود بالمال الب興 بجود المال يfunى البجود بالعلم يبقى قال ابن عباس رضي الله عنه ورداه كما في الصحيين قال كان رسول الله السلام أجود الناس ثم ناتل جود بأيش بالعلم قال كان رسول الله السلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بأيش بالقرآن فلا رسول الله أجود بالخير من رزيح المرسل ذلك في حديث أبي هرايا في اثر من الأثر جاء بأن, بأن العلم خير الصدقات إن صدقت العلم يا خير الصدقات منها أيضا لو نمثل لها بما حدث مع بلال لما أتى بالتمر للنبي السلام وكان تمرا طيبا فقال للنبي السلام أكل, أكل تمر أكل تمر خيبر هكذا قال له بلال لا والله نحن نبدل الصع بالصعي صاع الجنيب بصعي من إيش من الجمع طيب هنا للسلام يقول له الاجابه التي تقال هنا الآن في الفتوى في لسان حال ايش ربا البيع باطل وانتهى صحيح ولا لا ربا البيع باطل وانتهى لا هنا جواب الحكيم وهذا ايضا من باب الاحسان في الفتوى قال او ربا ردوه يبقى قال ربا ردوه او ربا البيع باطل ردوه ثم قال مثلا انا وبفتح لك بابا اخر بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جانبا لما المرأة جاءت تسأل أن أمسلم عن غسل الحيط وهو بيّن أن أمسلم الغسل وتعميم الجسد بالماء لأن أمسلم رضي الله عنه رضاه قالت أني امرأة أشد ضفر رأسي شعرها طويل أشد ضفر رأسي هل أنقضوا من أجل الاغتسال ذكرت في بعض الوقت من غسل الجنابة وفي رواية للحج على من قال بأن الحيط لابد من نقض الشعر قالت ومن الحيط قال لا إنما يكفيك أن تحسي عليه ثلاث حسيات ثم أن تفرغي الماء على جسدك فتكون قد طهرت لأن الأصل في الطهارة هو تعميم الجسد فقط بالماء وإذا عمم جسد بالماء مستبيحا للصلاة رافعا للجنابة عن ينتوي هذا او هذا رافعا للجنابة صلى بلا ودوء لأن هنا القاعدة الأدنى ينزر تحت تحت الأعلى الأدنى ينزر تحت الأعلى فهنا نفس السلام لما جاءت المرأة تسألوا عن غصة الحقيقة وبين لها قال لا تطهاري يعني زاد على ذلك إيش؟ تطهري يعني المحل لابد أن تطهري من تطهري فقالت له وكيف اتطهر فزاد النبي صلى الله عليه فقالت كيف اتطهر فتلون وجه النبي صلى فقالت عائشه فجذبتوها او جذبتوها فقلت لها تتبعي اثر الدم بايش بقطنه مف... بفرصه ممسكه وكان صلى الله بين لها ذلك القطنه الممساكة هذه كما قال النووي فيها فيها ما فيها من فوائد عظيمه جدا يعني بعد طهر المراه من الحيض إذا استخدمت هذه القطنة الممسكة بالطيب يعني فإن الفائدة تكون عظيمة جدا لها اولا قرب الزوج منها ذهاب الرائحة آه آه المؤذية الثالثة علوق الولد يعني لو جامعها زوجها بعد هذا في الوقت وقت التخصيب فإن علوق الولد يكون أقرب بسبب مثل هذه القطعة الممسكة من الخطن كما ذكر بعض العلماء أيضا أكثر من ذلك من الفوائد لكن الغرض المقصود أن جواب الحكيم أن يفتي ويزيد على الفتوى بعلم آخر القاعدة الثانية قاعدة على المفتي أن ينبه على ما قد يتوهم من الجواب يعني لو كان الجواب يعني ممكن أن يوقع الوهم للإنسان في أمر آخر فعليه أن يزيل هذا الوهم المفتي واجب عليه أن يزيل الوهم نعم ممتاز يمثل له بقاتل المئة نعم جزاك الله خيرا بأن قاتل المئة لما ذهب إلى العالم وكان فقيها النفس يريد علما لا يرج إلا للعالم فقال له ومن يمنعك من التوبة ثم يبقى إذن أجابه أنه إيه؟ يمكن له أن يتوب ثم أرشده بالزيادة قال ارحل من, أرض من أرضك أرض سوء وذهب إلى الأرض كذا فيه أناس صالحون تتعبد معهم فأرشده إلى الأصلح بذلك أيضا جواب الحكيم جزاك الله خير نعم رأس العو... الأمر وعموده وذورة سنامي على الزيادة في هذا الباب كيف لم إيش على, على قول معاذ فهو لم يسأل معاذ ذلك فأجابه فهذه الزيادة على الخير أنا مثلة كثيرة جدا في هذا الباب طيب. الحديث او الأثر الذي يستدل بها على هذه القاعدة لا تجلس على القبور انتهى نهى عن الجلسة على, الجلسة على القبور لا لا كما قال للمسلم أن يجلس أحدكم على جمر يخرق ثوبه وجلده خير الله من يجلس على قبر قال لا على القبور ثم قال سيتوهم الإنسان لا تجلس على القبر طيب يبقى إذن لا تجلس على القبر ممكن أن يتوهم فيه إيش شيء من المبالغة في تعظيم القبور وحق هذه مبالغة في, في احترام الميت لأن الإنسان قال كسر عظم الميت ككسره حياً فهو يا مبالغه في تعظيم الميت لكن لما يت... ممكن ان يتوهم المرء تعظيم القبر فيبني عليه الس... يعني يسج عليه سرج ويبني عليه القباب قالا وسلم ولا تصلوا عليها او قال تصلوا اليها اذا قال لا تجلس تعظيما لها عشان تكون ما بين غلو بين جهو وسط عدول قالا ولا تصل عليه لا تعظم هذا التعظيم قالا ولا تصل عليها ولا تصلوا عليه ايضا في قول لا يقتل مؤمن بك... لا يقتل مؤمن بكافر لا يقتل مؤمن بكافر يعني يفهم من هذا القول لا يقتل مؤمن بكافر اللي يفهم من هذا القول؟ ممتاز استباحة دماء كل كافر سواء كان كافرا حربيا أو كافرا ذميا أو كافرا مستأمنا صحيح أو كافرا معاهدا لأنه قال لا يقتل مؤمن بكافر فلما كان هذا التواهم قد يصل إلى ذهن المكلف أزاحه قال ولا ولذ عهد بعهد يعني إذا كان المباح أن تقتل الكافر فليس لك أن تقتل إيش؟ المعاهد منذ ذلك قال من قتل معهدا فلم يروح راحت الجن أما قتل مؤمن بمعاهد لا يجوز لأن النسلام قال المؤمنون تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مؤمن بكافر لا يقتل مؤمن بكافر هذه مسألة أيضا فيها قطع التواهم يبقى لنا الكلام على لا يجوز للمستفتي لا يجوز للمستفتي الأخذ بالفتوى إلا ميطمئن لهذه الفتوى لا يجوز المستفتي أن يأخذ بهذه الفتوى إلا ميطمئن لهذه الفتوى طبعا فيها نظر لأن الأصل فيها استفت قلبك وإن أفتاك, وإن أفتاك, وإن أفتاك ناس وأفتوك أصل هذه القاعدة فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من إيش من النار فلياخذها أو ليدعها فان قضيت له بحقه الحم بحجتي كما وصفه مسلم قال فإن قضيت له بحق لغيره لاخيه فإما فهي من النار فإما ياخذ واما يدع يبقى اذا الريب في الصدر يجعلها كان ايه انت ممتنع عنها لان مسلم قال البر حسن الخلق والاسم ما هاك في صدرك يا اخ الناس هذا هو استفتي قلبك البر ما طمأنت إليه النفس والاسم ما حاجة في صدر وهنافتك الناس طبعا هذه كما قلنا يستدل بها العلماء على قاعدة لا يجد المستفتي أن يأخذ بالفتوى إلا إذا طمأنا القلب له لكن هذا ليس على كل أحد ليس هذا على كل أحد مسألة طمأنينة القلب توسع فيها كثير من الناس وقالوا لا نستفتي أحدا بل نستفتي إيش؟ القلب وهذا طبعا عند أهل الكشف الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي لا يحتاجون الا احد لانهم يقولون انتم تاخذون علمكم من ميت عن ميت لما اما نحن فناخذ علمنا من ايش من من الحي الذي لا يموت وهذا خطؤ مبين والصحيح في ذلك انه لا ياخذ بالفتوى الا تتاكد لها هذا في من عنده قلب حقا وعنده عقل يتدبر فيه وعنده فراسة وعنده ثقافة يستطيع أن يفرق لذلك سيأتي القائد بعد ذلك هو هل يجب عليه أن يستفتي الأعلم ولا إذا وجدت بعض العلماء أو كثير من العلماء يستفتي من شاء منهم وهذه مسألة فاصلة أرجعتها حتى تكون الأزهان متفتحة لتعلم أنه يجب أن تذهب إلى الأعلم يعني تأثم إن ذهبت لغير الأعلم عند بعض العلماء وبعض العلماء يقولون أن يجوز له أن يذهب إلى أي أحد من العلماء ما داموا على هذا الوصف وأنهم من أهل العلم لأن الله تعالى قال عموما فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله والتدليل والتمثيل عليه بأمثلة من الرعيل الأول أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ورزاكم الله خير.